مشاهدين اقرأ يعني أظن أغلبهم يعتبروا متدينين أو ملتزمين نعم. نظرة المتدين لغير الله كن متدين أول أول العصاء أو ال يعني وهذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام بحريص يؤصل في المجتمع الإسلامي إنه إحنا ما ننبذ أحد الله. وما نحكم على أحد من ذلك من القصص اللي أنا يعني يعني تمس قلبي حقيقة يعني وأرى فيها عظمة محمد يعني صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي واحد يشرب الخمر وكان والله أعلم يظهر أنه مدمن منها الخمر فكان دائما يأتي يعزر لسه كان حد الخمر ما نزل فكان يعزر يعني يشيله الجزمة الله يكرمك ويضربوه فيها ذا كان حد الخمر ساعت تعزير يعني كان حد الخمر ساعت فكان يضربوه وبعدين يذهب بعدين يجيهم بعد أسبوع نعم شارب خمر يضربه، فجاء مرة شارب خمر، نعم، فالصحابة جنب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به يا خيرانة ده كل شوية جاي يشرب خمرة جاي ما حيبطل ولعنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام جميل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه عليه الصلاة <سؤال> والسلام. إنه رجل يحب الله ورسوله. عليه الصلاة <سؤال> والسلام. مع أنه شارب خمر. وكان الرواية أنه يعزر وبعدين ييجي جنب الرسول عليه الصلاة والسلام يسمر معه. لأنه كان صاحب نكتة. النبي يهزّر معه. وكان يحبه. فكان بعد ما يعزر فورا يخلص يجي يجلس جنب الرسول عليه السلام ويتكلم معه. الله. هذا مفهوم. كان الرسول على السلام حابب يؤصله إذا أردنا أن نطبق اليوم بحذافيره معناها أنت يا متدين لما تخرج الشارع الآن في القاهرة وتشوف أحد خارج من ديسكو سكران ما تحكم عليه الله أنه أنت خير منه ولا بذرة لأنه أنت من تعارف هذا الشخص مبتلى بالخمر كإدمان وبحاول يبطل ولا لا من تعرف يمكن يا أخي صار له سنين بيسجد لربنا أنه يرفع عنه هذا البلاء وما هو قادر من ضعفه من تعارف أنه يمكن له حسن لا يعلمها أحد إلا الله يدخل بها الجنة ومن عارف أنت سيختم بك على إيش نعم. قد يختم بك على الكفر والعياذ بالله ويصير داف الجنة وحضرتك في النار لأنه شايف نفسك عليه